أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غياب الجب وأوحينا ليلة نبي بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وَجَاءُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُرُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُوا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ النِّئْبَ وَمَا بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بمسولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المشتعان على ما تصفوهن وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا مَارِدَهُمْ فَأَدْنَا دَلْوَةٌ قَالَ يَا بُشُرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِفَمَنٍ بخس دراهم معدودة وكانوا فيه مِنَ الزاهبين وقال لن اشتراه من مصر امرأته مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين مرامدته التي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 وهمت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه الشوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَذَا قَالَتْ مَا جَزَا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيْصٌ قُتَّ مِنْ قُبْرٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَابِلِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيْصٌ قُتَّ مِنْ جُبْرٍ فَكَمَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُلٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُمْ إِنَّ كَيْدَكُمُ خطا مقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراميد الفتاه عن نفسي قد شوا حبا ان لا نراها في ولا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ذِكِّنًا وَقَالَتْ إِخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أكبر منه ما قطع عندنا وقلنا حاشا إن إما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فمن كن النبي قد رامت نَفْسِهِ نفسه فاستعص لم يفعل ما إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدا إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسهم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 وَمَا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ نَبِتٍ بِتَأْمِينِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَا لَا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ تَقُوهُ إِنَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْمِينِ ذلك ما مما علمني ربي إني تركت من لا تقوون لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت من وَيَعْقُوبُ ما, مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا يا صَاعِبَي السجناء أربا متفرقون خير أم لا الواعد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميت كَبِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَ السِّجِّنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّ الْأَخَوْنَ فَيُصُلَبُ فَتَكُونُ طير من رأسي ويا الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أن هو ناجٍ من ذكرني عند ربك أن الشيطان ذكر ربه فلبث في جني بالرعشين، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، كلهن سبع عجاف وسبع سبلات خوري وأخرى بسات. يا ايها الملؤ افتوني فيا يا ان كنتم ترو قالوا الله احل وما محل احن امي عاليم وقال ان لني نجامهم والذكر بعده انا ننبئكم يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمانية كلهن سبع عجاف وسبع جنبلات خور وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصل تُفَدَّرُوهُ فِي سُبُلِهِ إلَّا قَلِيلٌ مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِينَ بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَكُنْ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إلَّا قَلِيلًا ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه عصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه سُنُو قَالَ أَرْجِعْ إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالْنِسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْبِهِ نَعْلِيمٌ قَالَ مَا خَضَرْتُ كُلٌّ إِذْ ربك فعن نفسي قلنا حاش لله ما علمنا عليه من شهر قالت امرأة العزيز الآن حصح صلحكم أنا رامدته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخاص